الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد طبعا توقفنا في الحلقة الماضية عند تعليل الله عز وجل للهزيمة يوم أحد هزيمة المسلمين يوم أحد عللها عدل ذلك بأنه بالابتلاء والتمحيص وما أشبه ذلك كما قال الله عز وجل نعم وما اصابكم يوم التقل الجمعاني فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وذكر ايضا في ايه اخرى ويتخذ منكم شهاليا وليمحص ما في قلوبكم هذه العلل القرانيه لا يذكرها التاريخ التاريخ تبع السلطه بمعنى التاريخ يرى بان العلل في المغازي هو النصر فقط ان ننتصر فقط ان نقتل فقط الله له علا الأخرى، له أسباب أخرى لا نظهرها مثل التمحيص ليعلم الذين نافقوا، ليعلم الذين في قلوبهم مرض ليتخذ منكم شهداء، ليعلم المؤمنين ليس ليعلم هو، هو يعلم ولكن نحن لنعلم المقصود حتى يظهر هذا هذا العلم الباطني لله حتى يظهر ويستفيد من المسلمون ولكن المسلمين لم يستفيدوا من هذه العلال وبقوا مع التعليلات الجاهليه هل انتصر المهل هل انتصر المهلهل في معركه تحلاق اللمم ولا انتصر جساسه بمرة هذا المعايير الجاهليه بقيت فينا بقيت بقيت في في المسلمين ولذلك عندما يعني يستعرض غزوه احد لا يذكرون الفوائد لا يقولون والله تبين من غزوه احد ان المؤمنين الثابتين فلان وفلان وفلان, وفلان وفقا وفق التاريخ المشهور وتبين أن المنافقين مثلا لم يخرجوا وهم كذا وكذا وتبين أن هناك فئة بين الفئتين انهزموا وهم هذا وهذا وهذا وتبين المفترض هذه المعارك هذه الهزائم التي جرت المسلمين المفترض أنها تشكل عند المسلمين قراءة لما بعدها من أحداث هل يتخذ يعني المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمسارعون في الكفر هذه الطوائف هل يعني يتخذوا عمده في الحكم والتشريع والمعرفه على ايه نواصل في سوره ال وهي تتعلق باحداث أحد واحوالها كما قلنا وصلنا نعم الى الى قوله تعالى نعم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان اذا عندهم مستوى من الايمان لكنهم للكفر اقرب وهذا بخلاف التصور عن الذين اعتزلوا يوم احد عندنا تصور عنهم انهم منافقون نفاقا اكبر وانهم كافرون كفرا اكبر وانهم القران ما يقول كده ايضا يعني حتى ننصفهم ايضا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان في الموقف يعني يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم ذكر الله عز وجل قصة حمراء الأسد غزوه حصلت بعد أحد عندما توقف الكفار بقيادة أبي سفيان بعد المدينة وقالوا لماذا لا نستأصل لماذا لا نرجع ونستاصل محمد وأصحابه فلحقهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الا يلحق به إلا من كان بالأمس يعني منع الذين لم يلحقوا أول مرة فيتحدث القرآن الكريم عنها طبعا نحن سنختصر ما أمكن ثم يقول نعم يستبشرون بنعم بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم حتى الذين, استجابوا حتى الذين استجابوا وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من بعد ما أصابتهم الجراحات وأصابهم البلاء فيهم طائفة أخص من طائفة للذين احسنوا منهم واتقوا أجر عظيم إذا ليس كلهم من المحسنين لكنهم من المؤمنين فالإحسان درجة أخص والتقوى مع الإحسان درجة أخص وهكذا طبعا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزالهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسسهم سوء واتبعوا رضو رضوان الله والله ذو فضلا عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف وأولياؤه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين أيضا كما قلنا بأن الشيطان يذكر بعد كل كل ضلال كل معصية كل هروب كل نكوس كل شيء كل ريب كل ضلال كل غواية كل زيغ خلفه الشيطان وهذا التحليل الإيماني التحليل المادي لا يعترف بهذا يعيد تصرفات الإنسان إلى أسباب نفسية وعقلية. طيب ممتاز. من وراء هذه الأسباب النفسية والعقلية؟ هنا لا بد أن نؤمن بالغيب وأن تكون معرفة أن تكون معرفة وأنا من المعرفة المادية. المعرفة المادية هي أفضل من المعرفة المذهبية. المعرفة المادية الغربية هي أفضل في معرفة النفس الإنسانية والعقل البشري أفضل. إلا أن المعرفة الإيمانية أعلى. الإيمانية القرآنية. ليست الإيمانية بمعنى المذهبية التي أعادت صياغة الجاهلية بالفاظ إسلامية. فالمقصود يقول هنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم نعم إنما ذلك من الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك هنا آية مهمة انتبهوا لها ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا يريد الله لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم الذين يسارعون في الكفر، غير الذين كفروا. في القرآن في فرق بين الكفار والذين والكافر بين الكفار والكافرين، والذين يسارعون في الكفر. يعني هناك طبعا ما أحب أن أشرح هذا يحتاج إلى وقت. لكن المقصود الذين يسارعون في الكفر كأنهم تتوالى عليهم الشبه ويقبلونها، يشربونها، يشربون الشبه بعد الشبه. فكما ذكر الله عن عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر من اصحابه فهنا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اما الكفار الاصليين عبدة الاصنام هؤلاء مكتمل عندهم الكفر الكفر كامل لكن هناك اناس من المنتسبين للجماعه المسلمة جماعتنا كانوا يسارعون في هذه الشبه وقد شرح وسيشرح وسيأتي لا زلنا في ثالث سوره سيشرح القرآن الكريم أحوال هؤلاء الذين أغفلهم التاريخ والعقائد و كتب التراجم أغفلت هذه الحالات النفسية التي كانت سترفع فهم المسلمين بع... بعلوم النفس والاجتماع وعلوم آ... المجتمعات و... وعلم السيرة النبوية ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم ليضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين ثم يشرح أيضا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يعني كان عندهم إيمان هذا يتفق معه ل... قوله عز وجل اكفرتم بعد ايمانكم يتفق مع قوله عز, عز وجل ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفر وهكذا ذكرناها كثيرا هذه فهنا يقول ان الذين اشتروا الكفره بالإيمان وتذكروا في اول البقره اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وكانوا مهتدين وكانوا يزعمون انهم يقول امننا بالله ورسوله وما هم بمؤمنين هذا هذا التركيز لعلهم من كثره تكرار القرآن كانها الجماعه الأغلب يعني يوحي, يوحي تكرار القرآن على عن هذه الفئة وشرحها وشرح نفسياتها وشرح إخفائها وكذا كأنها, كأنها أغلبية والله أعلم يحتاج إلى بحث بس لم يكرر الله عن المؤمنين الخلص والكافرين الخلص والمنافقين الخلص مثل ما كرر عن هذه الفئة وهي أكثر فئة مجهولة عند المسلمين يعني كلما كثف الله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 <تصفيق> على من يقول لماذا لم يقتل الله فلان وفلان؟ لماذا لم يقتل عبد الله بن أبي؟ لماذا لم يقتل بعض الطلقاء يوم فتح مكة؟ إذا كان يعرف أنهم سيسيئون وسيغيرون وسيبدلنا السنة وسيدعون إلى النار؟ لماذا لم؟ هذا الطرح الساذج لا يعرف حكمة الله الله يذكر أنه يريد أن يملي لهم ليسجدوا إثم مع أثمان. الله يريد أن يملي للشيطان أيضا إلى يوم القيامة وأن عليك لعنتي الى يوم الدين نحن لا يجوز أن نقترح على الله ماذا يجب أن يفعل لا يجوز أن نشبه الله بالسلاطين من خاف من كانه يخشى عدوه فلا بد ان يقتله لا ليس هذا الله له حكم اعلى التمحيص والابتلاء واختبار الناس ومعرفه من يتبع الهدى على قلته ومن يتبع الضلال مع كثرته ومن هذه هذا هذا هذا, هذا لذة الحياة هذه لذه لذة الخلق وأهداف الخلق وهذه المعاني لا يذوق المؤمن حلاوة الإيمان حتى يشعر بها لا يمكن أن تذهب خلف الجماهير وخلف الدنيا ليست هدفا يا سيدي الدنيا ليست هدفا والجميع يعترف بهذا بس تحقيق هذا تحقق هذا الشعور به أن تعيش هذا الشعور في حياتك هذا غير موجود الأسف على أية حال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان <تصفيق> نعم ولا يحسبن الذين كفروا ما نملي لهم خير لانفسهم. الذين كفروا هنا قد يكون بالمعنى الأصلي المعنى الأصلي هو عبارة الاصنام المعنى الجزئي أو النسبي هو الدوائر التي الدائرة الممتدة إلى داخل المسلمين من أقرب للذين أمر الله لهم هل هم الذين قصموا في يعني فتحت مكه مكة و... يعني بقوا لم يقتلوا أما الذين بقوا والدعوة الإسلام أو او تظاهروا بالإسلام ثم عملوا في الإسلام ما عملوا وربما لهم أعوان ولهم جماعات ضغط من المتقدمين من الذين من أول الهجرة والكفار لا بد أن نؤمن أنهم بعضهم أودىء بعض إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير هذه بحاجة أن تدرس صدقوني إلى الآن أنا لا أعرف التحديد بالضبط بس أشعر, أن أشعر بهذا النسيج ربما بعض الرؤى تظهر لكن بعض الرؤى لا زالت خافية وتحتاج إلى بحث وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www المالكي. بسم الله. طبعا ذكرنا قبل الفاصل ذكرنا أن قوله عز وجل أن هناك طائفة يسارعون في الكفر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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا وتتقوا فلكم اجر عظيم طبعا هذه كما قلنا لو لو ان المعرفه المعرفه معرفتنا بالقران الكريم عرفنا نفكك هذه, هذه الايه نعرف معانيها بواطنها شواهدها التاريخيه لربما اجتنبنا كثيرا من الخلط الذي أصاب الأمة الشبهة الشبهات التي تأتي او هناك كلمة في اختلاط الحق بالباطل هذا أكثر وضررا من, من أن يكون أكثر ضررا من الفصل بينهما الفصل بينهما واضح يعني أن تعادي فكره خاطئه انت واضحه ان تعاديها تهزمها بسهوله النور يطرد الظلام بسرعه اما ان تكون الشبهه معقده فيصعب يصعب طردها بمعنى قد تاتي فكره جاهليه ويستدل عليها اصحابها بايات واحاديث واقوال علماء فيشبه على الجاهل ولا يستطيع تفكيك هذه هذه الرزمة من عقيدة معينة أو فكرة معينة أو حكم من الأحكام فلذلك الإمام علي أيضا له كلمة جميلة إنما بدء, إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتادين ولو أن الحق خلط خلص من لبس الباطل لن قطعت عنه ألسن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا ضغف ومن هذا ضغف فيمزجان فهناك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين كتب الله لهم الفصن هذا التحليل عن الإمام علي عليه السلام تحليل جميل ويتفق مع القرآن الكريم أصلاً القرآن يبين لنا حتى يعني نخرج هذا اللبس ولا يكون العالم عالماً حتى يجد حيرة في في بعض الأمور التي يجد حيرة ويحاول رفعها أما الذي لا يفهم من كلمة الكفر والمسار اللفئة واحدة والايمان المؤمنين اللفئة واحدة والمنافقين اللفئة واحدة هذا ما يستطيع أن يفهم القرآن الكريم وسيتناقض عنده القرآن على يتحال على أي حال. نواصل إذا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى تمييز الخبيث من الطيب قلنا أن لله أهدافا التمييز التمحيص اتخاذ الشهداء ليعلم المؤمنين ليعلم المنافقين ليعلم الذين قالوا لي كل هذه اهداف هذه الأهداف ضيعوها كتبة المسلمين الكتبة الذين يكتبون تاريخهم ومواعظهم واحاديثهم وعقائدهم واحكامهم وقصصهم وسيرهم ضيعوا هذه فضاع معها الروح الإسلامية أو الهدف الله الهداف والغايات العليا لله عز وجل من خلقنا ثم يذكر الله عز وجل ولا يحسبن الذين نواصل ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا بل هو شر لهم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 هذا البخل آيات البخل هذه هي كأنها خاصة بأهل بالمسلمين من أهل الكتاب الذين ببعض الذين أسلوا من أهل الكتاب وشايعوا لأنهم هنا كيف يؤاخذون على البخل إن كانوا كفارا إن لم يكونوا داخلين في عقد المسلمين في عهد المسلمين فكيف يعاتبون على أنهم لا ينفقون على المسلمين لابد العتب يقع على الذين على أناس من أهل الكتاب دخلوا دخلوا في الدين إما صادقين أو اختراق أو عملية اختراق يهودية وكانوا يبخلون ويقولون أن الله فقير ونحن أغنياء طبعا لم تبينها كتب المغازي والسير يعني غالبا أو يصرفونها إلى أناس مساكين ضعفاء ليس لهم يعني حول ولا قوة فيظهر أن جميع ما, ما يتحدث الله عنه ويحذر منه لابد أن يكون لهم أثر ما إما في جماعة الضغط أو جماعة الاستقطاب أو جماعة التحريف أو جماعات الإعداد للانقلاب على الرسالة بطرق ملتوية هذه إن لم ندرسها ربما لا نعرف الرسالة يعني هذه الجماعات تمنعنا عن،, عن فهم الرسالة عن, علل، عن غايات الله وعلا عن هدي القرآن عن نور القرآن وهذه صعبة أصبحت أصبح لها قوة هائلة لا تستطيع أن تفككها حتى لو لم يكن عندك سؤنية بأن تطرحها بالمرة بس انزالها فقط من المرتبة التشريعية إلى مرتبة دون التشريعية لا تستطيع احيانا أن تخترق بعض المتعصبين لهم الذين يعني يقدسون الألفاظ كما قلت ولا يسمحون بمراجعة ولا بتقييم ولا بجعل النص فوق هذه الجماعات كلها على أي حال. يقول الله عز وجل أيضا يواصل هنا طبعا ذكر عن أهل الكتاب أيضا واصل عن أهل الكتاب وأهل الكتاب هم فئات أيضا كما شرحنا ثم يقول الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ثم يأتي أيضا ليشرح يعني أو ليبين أكثر نحن في آخر طبعا في في هذا الحلقة سننهي سورة آل عمران الأشياء الظاهرة في التاريخ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون هذا الأثر في أهل الكتاب وقع فيها المسلمون كتموا هذا الهدى والنور الذي في الكتاب ربما في هذه الحلقات لاحظتم أشياء كأنكم أول مرة تسمعونها هذا موجود لماذا لم يبين؟ لماذا لم تسمعوا من قبل؟ يعني مثل هذه لماذا الـ الـ المفهوم العام الذي وصلنا أن مثل صحابه رسول الله كلهم على يعني مستوى واحد من العلم والجهاد والتضحية وهذه طيب والآيات هذه ماذا نفعل بها؟ هذه الآيات التي أخذناها في الحلقات وستأتي ضرورة التمييز هدف الله التمييز ليميز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى لي حتى يميز الخبيث من الطير كما في الآية اعوذ بالله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطير هذا الهدف الإلهي لماذا نحن متقاعسون عنه أو نعانده نعاند هذا الفصل المؤمنين يعني هل المؤمن خبيث؟ ما كان الله ليدر المؤمنين على ما حتى يميز إذا المؤمنين طبقات في مؤمنين اسمًا وفي مؤمنين واقعًا وبينهم جميع الألوان الطيف هذه الغاية ضرورية ولن يرتفع لنا تدبر القرآن ولن نفهمه ولن نفهم الهداية حتى نعرف حتى نتنازل عن كبرنا بعدم بحث هذه الأمور لا يستطيع إنسان أن يقول أنا سأهتدي بشيء وشيء حتى لو فهم لو فهمته لست بحاجة للقرآن إلى أن أهتدي، سأهتدي هكذا لا، لا، لا،, لا, لا ما الله محيط بالكاثرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين طلبة, طلبة العلم الشرعي والباحث والباحثون الشرعيون الذين متخصصون في العلوم الشرعية ليمتنعوا عن العادات الجاهلية والكبر هم يفعلون نفس الذين يسارعون في الكفر هنا عندما يتكبرون عن هدي الله وعن بيانه وأنا نحن نستطيع يريدون أن يتتخذوا بين ذلك سبيله هذا هذا نوع من الكفر الكفر هو اعتقاد القلب أن هذا الأمر حق ثم نأتي من جوانبه أو نصرفه أو نحرفه لا يخادعون الله وهو خادعهم انتبهوا أيها الباحثون الشرعيون لا تغركم الاكثريات الأكثريات والثناءات ثناء من مليون أحمق لا يساوي ثناء من من الله عز وجل يعني الثناءات الحمقى والجماعات والغوغاء يجب أن لا نغتر بها يجب أن لا نغتر بها وهذا خطاب عام لا أقصد به طائفة معينة ولا مذهب معين وإنما انا أعرف أن التقليد يسري في المسلمين جميعا ولا يراقبون القرآن الكريم ما يحاولون أن يتخذوه يعني هداية طبعا هناك استثناءات هناك استثناء. نحن لا نعمم لا على هذا ولا على ذاك ثم إذن مسألة البخل كما قلنا لن يعاتب الله نوع من أناس من أهل الكتاب لم يدخلوا لم يدخلوا في الجماعة ولو عن طريق الحلف ثم يذكر الله عز وجل ذكرنا أن الأذى البيان ذكرنا مسألة البيان بيان الهدى والنور ولا لا تحسبن لا تحسبنا الذين يفرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبناهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم هذه آية آية صعبة طبعا خرجوها في الحديث في الحديث إذا وجدوا آية صعبة يأتون يخرجونها بحديث أنه لا إنما المراد هكذا يعني مثلا قول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أتوا برواية يا رسول الله إننا كذا وإننا كذا ما نستطيع ان أحدنا لا فأتوا إنما ذلك المقصود كذا و فيأتون بحديث يحل المشكلة نفس الشيء هنا لا تستطيع الله يحاسبك نعم لأن الله يبحث عن الخبث حتى الغيب ويحاول يعني ما هو يحاول يأمرك بتطهير قلبك حتى من الظنون والرجوم رجوم الغيب والظنون والتخيلات هذا المعنى الإيماني لما أهملناه انه لن تحاسب إلا بما نطقت به أو ما عملته اما فلا تحاسب عليها هذه يجب الأحاديث تعارض كتاب الله عز وجل, الله عز وجل في هذا المعنى فلا تغتر بهذه الأحاديث وعضوا على كتاب الله بالنواجد طبعا بعد ذلك في آخر في الحلقات القادمة إن شاء الله نواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www المالكي.